بسم الله الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين اخواني في الله والأخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في برنامج مواقف قرانيه والذي يشرفنا ان نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الأظهر وام القرى ونحن يعني انا اشعر بنوع من الفخر والشرف بوجودي مع فضيله الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أننا أمام مكتبة اسلاميه ذاخرة كبيرة واسعة نقرأ فيها من علوم القرآن الكريم اخواننا في اللقاء الماضي تحدثنا في مواقف قرانيه عن تعريف القرآن الكريم وعن سعه موضوعات القرآن الكريم وعن الخصائص العظيمه والسمات الجليلة في تناول القرآن الكريم لهذه الموضوعات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات مواقف قرانيه نتحدث عن موضوع بعينه من المواضيع الهامه والجليلة التي تناولها القرآن الكريم ألا وهو الشمول الإسلامي في ضوء القران الكريم قضية الشمول من القضايا الهامه وهي في المسلمون بحاجه إلى فهم موضوع الشمول وهذا ما نتناوله اليوم ان شاء الله مع فضلة الدكتور عبد الستار اهلا بفضلتك. مرحبا حياك الله فكره الدكتور الشمول او شموليه الإسلام موضوع يعني ربما حار بعض الناس او أساء بعض الناس فهمهم له يقصر بعض المسلمين فهمه الإسلام على قضية أو على جزئيه من جزئيات الإسلام العظيم ولكن الإسلام دين شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا ما معنى الشمول ومنزلته في الإسلام فضلت الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين أما بعد فان الشمول معناه العموم والاستعاب نعم فاذا قلنا شيء شامل يعني استوعب الشيء الاخر استوعب الصفات التي امامك او جاء بها في عمومها لم يترك منها شيئا نعم الاسلام سواء كان في القرآن الكريم او في السنه المطهره هو دين شامل لكل شؤون الحياه جميعا لكننا نتناول هذا الشمول من من الجانب القراني الذي نتحدث فيه نعم فالشمول في القرآن هو من الأمور الأساسية التي جاء بها القران هو من الخصوصيات الثابته التي لا ينبغي أن تفصل عن فهم القرآن اطلاقا <تصفيق> فالشمول بهذا المعنى هو عقيده اولا عقيده اسلاميه دينية ملزمه ينبغي ان نعتقد اعتقادا جازما ان ديننا ليس دينا جزئيا محدودا نعم وانما هو دين شامل لكل شؤون الحياه جاء فيه بالتوجيه في كل شؤون الحياة وصدق الله حين يقول يعلمنا قل ان صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محياي طريقه حياتي ومماتي طريقه مماتي ايضا حتى الانسان حينما يموت أيضا هناك توجيه من الله عز وجل ماذا يفعل بهذا الميت يغسل ويكفن ويدفن بطريقه كذا ويصلى ففي كل شؤون الحياة محياي جميع شؤون حياتي لا. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا, لا يقبل يشرك في هذا لا شريك له وبذلك امرت ادي معنى بقول عقيده يعني أنه ملزم فرض علينا أن نعتقد هذا الشمول وبذلك امرت امرا والامر للوجوب وانا اول المسلمين هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله يعني اول المستسلمين لحكم الله في هذا اول من يقر ويعترف ويلتزم بهذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام ومن بعده الى يوم القيامه <تصفيق> لذلك فالشمول هو عقيده ملزمه لنا القران جاء على هذا النمط الشامل لكل شؤون الحياه نستطيع ان نقول ان الشموله في القران الكريم ينقسم الى اربعه اقسام شمول الزمان والمكان هذا اثنين شمول الزمان والمكان <تصفيق> الامر الثالث الشم... شمول الزمان واحد المكان اثنين الثالث شمول الاشخاص سواء كانوا افراد او جماعات او دولا او حكومات او ما الى ذلك تسمى شمول الاشخاص والذوات لا. الرابع شمول المبادئ والاحكام نعم فعندنا اذا شمول الزمان والمكان معناها أن هذا الدين جاء يخاطب الناس في كل زمان ومكان في عهد النبوه وما بعد النبوه هذا زمان وفي الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية على امتداد الرقعه البشرية في الأرض جميعا نعم يعني من الايات الكريمه التي تؤيد هذا يقول الله تعالى لتنذر به لتنذر ام القرى ومن حولها نعم أم المكان ام القرى ام القرى هي مكه نعم والمراد تنذر اهلها ليس حجارتها ولا مبانيها انعم اهلها لتنذر ام القرى ومن حول من حولها من العقلاء <تصفيق> من حولها معلوم ان مكه هي مركز اليابسه اي انسان ياتي بالخريطه وضع البرجل على على, على يجد مكه هي مركز اليابسه نعم فاذا تنذر ام القرى ومن حولها من بلاد الارض جميعا فهذا شمول المكان الذي يلزمه شمول الزمان نعم لا يوجد مكان بدون زمن اذا كان الله عز وجل قد قد وجه الخطابه في القرآن الكريم الى كل مكان فهذا معناه أن كل زمان مخاطب به وايضا معناه أن كل من يحتويه الزمان والمكان من البشر هو مخاطب بالقرآن وهذا هو شمول شمول للاشخاص او الافراد او الجماعات أو ما الى ذلك لان هذا يبطل حجه من يقول الإسلام لا يصلح لهذا الزمان لا طبعا بداهة هذا قام هذا اعتقاد عندنا نحن المسلمين نعم. اعتقاد موثق كامل ان هذا الدين الذي جاء به القرآن القران عمود الازاز والسنه تاتي شارحه تبعا له نعم. فهذا موجه لكل زمان ومكان كما قلت لزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولزمان الدوله الامويه والعباسيه وما بعدها ولكل مكان سواء الجزيرة العربية او في اسيا الجزيره العربية في اسيا لا. او في اسيا وافريقيا في اي قاره في القارات الارض التي دارت دار ذلك امريكا او استراليا هو موجه للجميع ثم موجه للافراد ربما واحد يقول طيب اذا هو موجه في, في كل زمان ومكان للعرب فقط لا, لا. موجه لجميع الافراد الايه الكريمه في سوره الانعام لأنذرك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرك لأنذركم به ومن بلغ نعم انذر به اهل اهل مكه ومن بلغ ما معنى ومن بلغ هذه من اعجازات القرآن ايضا من خصائص القران انه ياتي باللفظ الحامل حامل معاني ووجوه كثيره كلها صحيحه فياكون لانذركم به ومن بلغه هذا يبقى من البلاغ او لانذركم به ومن بلغ سنه التكليف من يصير من البلو يبقى عندنا معنى لانذركم به يعني لاخاطبكم به محذرا من المخالفة ومن بلغه هذا من البلغ او من بلغ سن التكليف لان الصبيان غير مخاطبين بهذا ومودعون فقط لكنهم يكلفون عند البلو نعم فهذا اذا كل شخص قل يا ايها الناس ايه مكيه ايضا قل يا ايها الناس يعني من العهد المكي يقرر القران هذا الشمول او هذا العموم لا. قل يا ايها الناس الناس خطب للبشريه جميعا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا لا. اني رسول الله اليكم كان أن يقول اني رسول الله اليكم لا. لكن جميعا افادت انها مستغرقه وشامله لكل افراد البشر لا. اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض بموجب ان الله هو خالق السماوات والارض وانه الرب الاعلى واخاطبكم بانكم مخاطبون بهذا القرآن جميعا اذا هذا عموم شمول الأفراد في شمول الجماعات ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده لا. يبقى الاحزاب الجماعات فهذا ايضا خطاب للجماعات بعض الناس يقول هذا مو هذا الدين فردي لا باس ان, أن نسلم او نطبق الاسلام بصفة فرديه لا لابد ان يطبق بصفة جماعيه في المجتمع جميعا والايه الكريمه في سوره هود ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده الاحزاب جميعا الاعزاب الجماعات والجمعيات والدول والحكومات والاقاليم والشعوب كلها داخله تحت كلمة الاحزاب يبقى يبقى شمول المبادئ والمبادئ والأحكام. والاحكام شمول المبادئ والاحكام معناها انه دين جاء يقرر كل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة من المبادئ والاحكام الشرعيه التي اراد ربنا أن يهدي اليها الناس لا. وهنا هنا نحتاج إلى الى وقفه خطيره في هذا ليس ليس الاسلام وحده الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الشمول ما من نبي الا دعا الى الشمول لا. كل الانبياء عليهم الصلاه والسلام جاءوا بدين الله جاءوا بدين الله لا. ودين الله لا يقبل الشركه معنى ان الله عز وجل يشرع للناس الصيام والصلاه ويترك الاقتصاد والسياسه والثقافه وكذا لايدي الناس هذه شركه ولهذا الله عز وجل في كل العصور يقول ربنا سبحانه وتعالى في ايه سوره الشوره الايه 13 من سوره الشوره شرع لكم من الدين هذا خطاب للمسلمين في مكه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يبقى اذا هناك صلة وثيقه بين نوح اول رسول لاهل الارض وبين محمد اخر رسول صلى الله عليه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نعم اذا اول العزم الخمسه هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هؤلاء خمسه نوح اول رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وما بينهم من اول العزم ابراهيم وموسى وعيسى التكليف الالهي أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اذا هذا تكليف بعموم الاحكام في كل يقول الله تعالى عن التوراه وكتبنا لموسى عليه السلام وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء دين الله الذي ياتي به الانبياء يتناول مظاهر الحياه جميعا في كل حياة الناس لا كل نبي لا يقبل الشركة ولا التجزاء اطلاقا واعظم دين او اعظم رساله او اعظم تكليف جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لانه الذي جاء لاقامه الحق في الارض بصفه عالميه الرسل كانوا يبعثون الى قومهم خاصة يقيمون النظام اسلامي في اممهم في جزء من الارض ان محمد صلى الله عليه وسلم فبعث بالرساله الخاتمة التي تشمل الناس جميعا كما قلنا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا لذلك لابد ان ياتي باحكام تغطي حاجات الناس فما هي حاجات الناس نعم اربعه حاجات الناس اربعه نعم اما عقيده داخليه تنظم عمل القلب والوجدان لا. في داخل الانسان وهذا هو ما نسميه الجانب الايماني جانب الايمان واما اخلاق تنظم السلوك في الحياة مثل الصدق والأمانة والعفه ومعامله الناس تقوم على اي اساس لابد يكون فيها صدق فيها امانه فيها عفه فيها صبر ليس فيها عجله وتعجل في كل شيء وهكذا الأخلاق ثم العبادات التي يشرعها الله للناس لتهذيب الإنسان لتربية الانسان لاصلاح الانسان بطرق تعبدية مثل الصيام صيام رمضان مثل الزكاه التي هي حق الفقراء والمساكين مثل الصلاه التي هي عباده خالصه لله الواحد القهار وهكذا بعد ذلك تاتي المعاملات في كل شؤون الحياة من البيع والشراء والزواج والهبة والمراس والنفقه وحتى الطلاق والعده والرضاع وكل شؤون الحياة مفصلة في كتاب الله عز وجل ومبينه وصدق الله حين يقول ونزلنا عليك الايه التي قرناها في سوره النحل الايه 89 دائما نذكر الناس بيها ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء ومن هنا كان القرآن له الشمول الأعلى في الاتجاه الذي جاء به يدعو الناس يدعو الناس أفراد وجماعات في كل زمان ومكان بمبادئ واحكام عامه شامله لا تقبل التجزئة ولا تنقص عن حاجة الناس الله عز وجل اذا علم أن الناس محتاجون ان الناس محتاجون الى الى 100 مساله مثلا في حياتهم لا يمكن أن يعطوا 80 وقلت تصرفوا لا يعطيهم حق الاجتهاد في حدود ما شرع لهم نعم لكن لابد أن يغطي لهم حاجتهم لتقوم الحج على الناس ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى ااا مناسبه عجيبة لا نظير لها في تاريخنا وهي حجه الوداع نعم واختار لها جمعا لم يحدث في تاريخ الجزيرة العربية ان النبي صلى الله عليه وسلم حجه وحوله اكثر من 100 الف نعم. بعض الناس حضرهم نحو 110 او 120 الف وهذا تجمع لم يحدث في الجزيره العربية قط اول هذا العدد الكثير نعم يبقى مناسبه حجه الوداع وتجمع كبير عظيم ومناسبه ومناسبه الحج الذي هو العيد الاكبر للمسلمين <تصفيق> ومناسبه ان الزمان استبارك هيئته يوم خلق الله السماوات والارض ثم مناسبه مهمه جدا ايضا في ان التشريع الالهي قد اكتمل نعم نزل القران في مكه 13 عاما ثم نزل في المدينة عشرة اعوام وطبق تطبيقا واقعيا نبويا معصوما وبين الله معاني الأحكام والكلام ما تركها مرسلة ما تركها لاهواء الناس إنما انزل بين مفسرا يعني أنزل المبادئ وتفسيرها على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واقيموا الصلاه يقوم النبي عليه السلام يصلي ويقول صلوا كما رايتموني اصلي فجاءهم بالمبدا وجاءهم بتفسيره فسره لهم وبينه لان الصلاه دي لها معاني كثير منها الدعاء ومنها كذا لكن ان تكون صلاه مخصوصه بطريقه مخصوصه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في زكاه الصيام صيام الصيام هو الانقطاع عن الاكل والشرب في اي شهر لابد ان يكون في رمضان في اي وقت لابد ان يكون من مطلع الفجر الى الغروب باي كيفية لابد أن يكون يقوم بانقطاع نشوته البطن والفرج وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر كل شيء وبينه بأمر الله سبحانه وتعالى وكما قال تعالى إن علينا جمعه وقرانه ثم إن علينا بيانه وبهذا وبهذا جاءنا دين شامل لكل شؤون الحياة نعم واعطانا احكاما كامله ففي هذه المناسبه جاء الوحي الالهي على النبي صلى الله عليه, <تصفيق> عليه وسلم في يوم عرفات وكان في يوم جمعه كان هذه يعني المناسبه والجمع والعدد تهيئ الظروف تهيئ الان نعم تهيئ للانعلان الالهي الاعظم ليس اعلان عالميا فقط وانما هو اعلان رباني أعظم في وسط هذه الجموع وفي يوم الجمعه كان حجه الوداع يوم عرفه يوم عيد ويوم الجمعه يوم عيد وفي هذا التجمع العجيب والمناسبه العجيبه وكذا وكذا كل هذا جاءت فيه الايه الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على عرفات في يوم الجمعه قال اليوم اكملت لكم دينكم الاكمال واتممت عليكم نعمتي الاتمام ورضيت لكم الاسلام دينا نعم جاء يهودي الى عمر بن الخطاب في خلافه عمر رضي الله عنه بعد, <تزوج> بعد نزول دي. <تكلم> الايه دي هذه الايه لان الايه نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين تقريبا او 80 يوما او كذا فكان من من من من من أواخر ما نزل من القران هذه الايه في حجة الوداع ليست اخر ايه لكن انما هي من أواخر ما نزل فجاء يهوديهم فقال يا امير المؤمنين في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيداً هو استشعر كل المعاني اللي فضلت ذكرتها دي عدد والمكان والزمان والمناسبه وال... الجليلة وكذا وكذا فقالوا عندنا ايه ل... عندكم ايه لو نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيداً نحتفل به سنويا قال ما هي قال هذه الايه رقم ثلاثة آخر ختام الايه الثالثه من سوره المائده اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه هو لبيب فقيه قال والله اعلم واين نزلت هذه الايه ومتى نزلت لقد كنت مع رسول الله صلى في حجه الوداع ونزلت هذه الايه عصر يوم الجمعه في يوم عرفة ويوم الجمعه ويوم عرفه هما بحمد الله لنا عيد يعني في عيدين يعني نحن الله اختار لنا يومين عيد يوم عيدين, عيدين عيدين عيد الجمعه الاسبوعيه وعيد عرفه السنويه فكانه اراد ربنا أن يذكر المسلمين والمسلمات إلى يوم القيامه كلما جاءت عليهم جمعة يوم جمعه هذا عيد صغير لا. او كلما جاء عليهم يوم عرفه وهو عيد وهو يوم الحج الأكبر كما قيل أو اليوم الثاني اللي بعده ليذكرهم بان هذه النعمه التامه الشاملة الكاملة لا. لا لو أردنا أن نحقق المعاني جيدا لان القران ما يقبل أن يقرا هكذا الفاظ بلا معاني نعم انما الله عز وجل امر امرا والزم الزام أن نتدبر ان ناخذ القران مفهوما اما ان الناس تتبرك بالقران الكريم فقط على هذه العادات ولا تفهم معانيه لا يصلح هذا هو ما نعم. جاء خطابا من الله عز وجل الا ليعلم الناس وليرشدهم وليفهموا وليطبقوا نعم. لذلك يقول سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته نعم. لا بد أن يتدبر نعم لما ان يقرا القران وهو لا يفقه فهذا تقصير معيب واذا كان لا يستطيع ان يفهم هو يسال اهل, الذكر, أهل الذكر والعلماء الحمد لله كثيرون مبسوسون في كل مكان وتفاسير القران لا يوجد كتاب في الأرض نعم حضيا حضيا بالتفسير والبيان والمعاني والمؤلفات مثل القرآن اطلاقا طبعا نعم يعني احنا عندنا واحد الف كتاب اخيرا هي كتب كثيره لكن ألف كتابا كثيرا اسمه معجم المفسرين نعم اورد فيه نحو 2000 مفسر هذا الذي احصاهم هو نعم انما وراء ذلك الاف اخرين نعم. فلذلك القرآن هو حجه الله على العالمين فلما نزلت هذه الآيات ينبغي ان نفهمها نعم. الله عز وجل ذكر الاكمال والاتمام والرضوان نعم ثلاث اشياء في هذه الايه الخطيرة التي نزلت في هذا الجمع الكبير كل كلمه لها معنى نعم فال اليوم اكملته هذا ترجع إلى الجوده في, في صفات الاشياء نعم واتممت ترجع الى العدد نعم ما معنى ذلك يعني اذا كان الناس محتاجون إذا كان الناس محتاجين إلى الى 100 مساله وحكم فالعدد موجود, فالعدد موجود. ممكن العدد يكون موجود لكن الصفات ناقصه نعم فياتي يقول كل شريعه وكل حكم على حده قد اختاره الله على غايه الكمال والجودة فاذا لا يستطيع احد ان ياتي فيقول لو قال هذه ولو نعم. كانت هذه يعني الان شرع الله اشياء كثيره سنتكلم عنها ان شاء الله هذه الاشياء تغطي حاجه الناس جميعا ربما تغطي حالة الناس لكنها ضعيفة في بعض الحلقات لا اراد ربنا ان يذكر ان كل حلقه كل حكم علىحده هو بالغ غايه الكمال والجودة ولذلك مثل مثلا لو الانسان اشترى ثلاثة امتار صوف نعم هو يحتاج الى الى ثوب او بدله من ثلاثة امتار يبقى اذا الثلاث الامتار موجوده اذا العدد موجود عنده طيب. لكن لا بد ان يفرز هذه الامطار يعرف اذا كانت ورقها محر... او ورقها فيها عيوب فيفرزها فيكون اذا عندي ثلاثه امطار تح... ما هي ما... ما احتاج اليه في العدد تمام. وفرزتها من حيث الجوده فهي جيده ممتازه فاجتمع فاج... لي الكمال والتمام العدد نعم. والجوده فكان الله عز وجل بهذه المعاني يقول اعطيتكم دينا جامعا لكل ما تحدثه الى يوم القيامه في في في العقائد والاخلاق والعبادات والمعاملات والسياسه والاقتصاد والاجتماع والثقافه والقانون كل شؤون الحياه وكل حكم فيه على هده او الله على حكمه كتاب أجود ما يكون فاذ الله عليك كتاب احكمت اياته يعني اتقنت اياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فخرجنا من هذا بأن هذا دين جامع شامل كامل تم ولهذا ختم الله الايه قال ورضيت لكم الاسلام دينا اذا قال الله رضيت شيئا فالله عز وجل له الصفات العلى هو العليم طبعا. الخبير الحكيم لا يرضى الا بشيء من القدره الفائقه لا. المطلقه والاراده الشاملة اذا لا يرضى شيء الا اذا كان على غايه الجوده نعم. وعلى غايه السمو وعلى غايه التمام والكمال والوفاء بحاجات الانسان هذا هو الاسلام اما ان الناس في جزء الاسلام وتناول حتى الجديد فضلت الدكتور والحديث والذي يستجد في حياه الناس لا يمكن أبدا أن نتصور أن القران لم لم يتناول نعم القران تناوله اما بالقاعده الكليه ايوه واما بالقاعده بالنص الجزئي يقول اقيم الصلاه على اوقات أو الزكاه أو شهر رمضان الذي انزل فمن شهد منكم الشهر فليصم يبقى ده نص جزئي او قاعدة كلية كما يقول ربنا كما يقول ربنا مثلا ال ال إن كل شيء خلقناه بقدر أو يقول دا. مثلا ربنا كتاب احكمت اياته مطلقا ما لم يحدد شيء معين ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم ياتي بعد ذلك ال ال ال ال ال البيان الوافي باسلوب في غاية <تصفيق> النصاع والقوه والسلاسه ولهذا قال الله تعالى في القران وانه لذكر يخاطب النبي صلى صلصة... لك ولقومك وسوف تسالون فهذا شيء فائق الجوده و يعني ربما في الحلقات القادمه ان شاء الله نبين ان القرآن وقف موقفا الزاميا بـ بـ بهذا الاستعاب الزام به الناس والزم به المسلمين حكما ومحكومين ثم حرم عليهم التجزئه والتفرقة نعم والله تعالى ما معنى حرم التجزئه والتفرقة ان يؤخذ نعم حرم التجزئه والتفرقة بنصوص كثيرة في القرآن نعم فاذا الزام بالشمول وحرم من الجنب الاخر التفرقه والتجاه حتى لا يقع الناس في اخطاء التجاه والتفرقه ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والله تعالى اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اخواننا المشاهدين باسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد فتح الله سعيد على حديثه الطيب اليوم حول الشمول الاسلامي في ضوء القرآن الكريم تناول فضيلته معنى الشمول ومنزلته في الإسلام ثم تطرق إلى اقسام الشمول وانها تشمل الزمان والمكان والأشخاص والمبادئ والاحكام ثم فصل في ناحية المبادئ والاحكام أن الإسلام يتناول العقائد والاخلاق والعبادات والمعاملات وأنه لا ينبغي المسلمين أن يجزءوا الإسلام أو يجزءوا القران بمعنى ياخذوا بعضه ويتركون بعضه وسيضل الحديث موصولا باذن الله عز وجل حول مواقف قرانيه حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته